يا أيها الذين آمنوا واطيروا الله واطيروا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا فلا الى السلم سلمی عن والله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 نستابه إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات داری فوز نام مین منافی پاتی ول شری کی نل مشری کاشر کی نل مشری کا تب عليه الذين يرا لتمنوا بالله ورسوله وتعذرون وتوقرون وتسبحوه بكرة وعصيلا ان الذين بايعوا كنما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نقض فانما ينقض على ومن أوفى بما عهد عليهم الله فسيبتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شولتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم 124. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا 125. بل كان الله بما تعملون خبيرا 126. بل ظننتم ألن ينقلب الرسول ويمؤمنون إلى أهلهم وس تم لم لمن يشاء میشن 117. وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى بلک ن بلک منیل مخل پین مینل بس نئی تھی پو اجمن حسن ليس على الأعم حرجُ وَلَا على الأعج حج وَلا على المريض حج ليس على الأعم حرجُ وَل على الأعج حج وَلا على المريضِ حرج وَم يطيعَّ وَصُ لَ يُدِخِ جَّة تَجر تحتئها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا عليما